الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبتلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما صاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباح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 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هديئا مريئا ولا تؤت أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكتوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا نجاحا بان ان استم منهم مجدا فدفعوا اليهم اموالهم ولا تقولوها اثرافا وبذارا ان ينبروا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 ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 مَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصص ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن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 وَا لْوَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَوٌ وَأُمٌّ وَأَبْنَاءٌ وَإِنْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا الله كان عليما حكيما ولكم مصد ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي نُهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل وَرَجُلٌ كَلَالَتَن أَوْ الرَّأَتُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ وصية يوصى بها أو غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك عدود الله ومن يطعي ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهاء خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُرِيهِ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْبَاحِثَةَ مِنَ النِّسَاءِ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أربعة من كب فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها من فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ بِجِهَادِكُم مَّا يَذُوبُونَ مِنْهُ قَرِيبًا فَأَنَّىٰ إِذَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيما وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت حتى اذا حضر احدهم الموت قال ان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 ساء وَلَا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آسيتموهن إلا أن يأسين بفاحشة مبينة بالمعروف فان كرهتم مهمه عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طَرَأَ فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ एتَّخِذُوهُ بُدَّلًا وَإِمَّا مَنًّا وَكَايْبَة تَأْخُلُونَهُ وَقَدْ أَضَاعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ لا ما قاد سلف انهم كان فاحشه ومقت وسا اسبيلا حربت عليكم امهاتكم وبناتكم واقواسكم وعم ابنكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واقواتكم من الرضاعه وَأَقَذَكُمْ مِنَ الرَّضَعَق وَأ مهكُ لِسَائِكُم وَرَبَائمكُلي فِي يحمجُورِكُم مِن النِذَئِكُمل دَ خخَلْ وََدُ دخلتم بهم فإلا لم تكونوا دخلتم بهم البلاد ناح عليكم فلا جناح عليكم وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم وأن أجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَمَن يَجْتَنِبْ مَحَارِمَ اللَّهِ فآتوهن أدورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْمَا مَنَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ فَأُذِنَ لَكُمْ مِن بَعْدِ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فإذَا اقصمنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصب ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تثب خير لكم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 وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطئ عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدواناً سوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه سيئاتكم ونرخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذي تقافون نشوزهن فعظوهن وهجوهن في المضاجع واضربوهن فإِن ضَاء النَّظُم فَل سَبهُ وَعَلَهِ سَبلَ إِننَ اللهَّه كَ غَلي ي كَبراء وَإخِفْدُم شقاقَ بَنهِ مَا فَبَغَهُوحَكَمَ مَنْ أهله وحكما مِن من من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً ربيراً واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجال بالقربى والجال الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل الصاحب بالجنب وبالسبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان ويكتمون ما آساه الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئانا يوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليه اللوم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 يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يهتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنت ومسوكا حتى تعلموا ما تقولون ولا دون بان الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او احَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْوَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لا مستم بولوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفورا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِسَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِيلُ السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْزَابِ بلیا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألفنتهم وطعنا في الدين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 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ أَن يُنَطْمِسُوا وَهُنَّ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 بالله فقرب ترى اذ من عظيما الم لنرا الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله انظر كيف يفترون على الله الكذب وانكفر به اذ من مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نُصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْأَطَاوُثِ وَيَفْتَرُونَ عَلَى لِلَّذِينَ كَفَرُوا, كفروا هَؤُلَاءِ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم له نصيب من الملك فإذا لا يفتون الناس نقيرا ام يا هدونا الناس على ما اتهموا اللهم من تضلل تنقلت اينا الا ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نشليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحين سندخلهم جناك تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخرهم ظلا ضليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا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 ذلك خير وأحسن تهويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الْطَابُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا عاد واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والهو الى الرسول والى الرسول رايت المنافقين يرفضون عن قصدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحرفون بالله بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم فيه فَصِيحٌ مَّقَامًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَهُ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ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 ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اقروا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشدت تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه موزة يا ليسني كنت معهم فأخوز فوزا عظيما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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهود فقاتلوا أولياء الشيطان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 فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ما أصابك من حسنة فمن الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرِزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَثَ طَ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 أفلا يتدبعون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر الأمن أو القوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا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 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو هدوها إن الله كان على كل شيء حسيبا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 تجد له سبيلا وادودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ويجعلوا فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم أو جاءوكم حصرت قدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِنْ يَرَانَ أَنَّ تَزَالُوهُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تَتَرَدَّدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنَ قَوْمُهُمْ كُلَّ ما إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَذِرُوا لَكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَلَ اللهَّ المُجَهِذينَ غَن القائذينَ جرًا ظم دَجاتٍِ مِنهُ وَمَغُّ التَوْ وَرح وَكانَ اللهَّهُ غَفَور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 إلاامُستَض فيينَ مِن النجَالِ وَنن الساءِ وَالدان ل يتَوْطعون حلَ تَ وَلَا يَذونَ سَبلَ فأولائِكَ عَسَ اللهغ أَ يقَْق وكان الله عفواً غفوراً ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعه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 مبين واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه من معك والياخذ اسلحتهم والأأذ أسحَتَهُ فَإذاَا سَجد فََّ يبونُ م وَ إكُم وَتَأ إطَ إَة أخرىلَن يصمَنُ فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميدة واحدة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمٍ مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا إِذْرَكُمْ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 إن الله كان غفورا رحيما ولا تجاهل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 هأنتم ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل وَهَا عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَدَّسْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا فَإِنَّ يرم به بريئا فقد احتمن بهتانا وإذما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا لَهَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف فيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وَيَدْأْبِئُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنَصْلُهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن وَكَفَى بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِيَّذَا يُدْعَوْنَ مِن دونه إلا عون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفضا وَلَ أُغَِّ النَّهُونَ وَلَ أمَنَّّهُ وَل آم وَنمُنْ النَّهُ فَلَ يُبَدْبَلِكُ النَّ آذَلَأََّعَابِ وَلآم ومن يستخد الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا هو أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناس تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانهكم ولا أمانهكم أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَمَنْ أَحْسَنُدينينََ مََِّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَِّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَتَّبَع مَِّتَئِبَ رَهِي مَحَانِيفَ وَاتَّقَدَ اللَّهُ إبَ رَهِي مَ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 ذا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ يَتَامَى النِّسَاء الَّاتِي لَا تَقْدِرُونَهُنَّ مَّا كُتِبَ لَكُمْ أَلَّا لَهُنَّ, لهن وَتَرْغَبُونَ أَن يَحُوبُ النَّ وَالْمُذْطَعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْتَ قَائِمٌ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يطلح بينهما طلحاً والسلح خير وأحضرت الأنفس الشحر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 فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَفَرَّقَا يُنِ اللَّهُ كُلَّهُم مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين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 الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط هداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْزِلُوا وَإِنْ سَلْهُوا أَوْ تُعْرِضُوا فإن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 انزل من قبل ومن يذكر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 د خُضُ في حَذث غَير إكُ إذ م مثلهُ إَِّ اللهَّ جَمع المُنافقينَ وَكافرينَ في جَهَنَّ مَجَم الَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَإِن كَانَ لَهُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ ذِلَّةً نُّصِيبُ قَالُوا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من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 وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكبرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذته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 وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لا تَعْثَوْا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُم لا تَعْثَوْا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فبِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعًا ظَنًّا وَمَا قَتَنُوهُ يَنقِينَا دَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 ومن الذين هادوا حرمنا عليهم قيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطر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 كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعضه وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأي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 ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَٰٓ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ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 وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستنكف فبِ فَسَ يخُهُم إلَه جَم فأَم الذيذينَ آممَر وَغَمِن الصَّالِ حاتِ فَوَفيهِم أُدُورَهُم وَيزيدُهُمِ من فضله وَأَمَّ الذيذينَ سْدَن كَفِ وَسْدَك بَوْ فَيعَ العذبُهُمْ غَذابًا أَلمَ وَلَا يَجِدونَ لَهُم مِدُون اللهِ وَل يَوِْ وَلَا لََوشهرَ يا أَعًَا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ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 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يلتها إن لم يكن لها ولد اِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا مِثْلُ ثَالِثِ مَا تَرَكَا وَاِن كَانُوا اِخْوَتَيْنِ رَجُلًا وَنِسَاءً فَنَذِرَ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الله يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أن تضلوا والله بكل شيء عليم